بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أثر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لقص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلَنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تتخذ... تَتَّخِذُ مِن دُونِ وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَحَنُونًا هُوَ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ لَا تُفْسِدُنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُونَ فإذا جاء واد قد هما بعثنا عليكم عبادا Quan Denala ku kalota a wa amde ku biamu je a Berlinina wa ja na kumu Akson فَإِذَا جَاءَ وَعْدُنَا آخِرَةٍ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِدَخُلُوا الْمَسْجِدَ هَقُم وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَيَّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَفَا رَبُّكُمْ أَن يُرْحَمَكُمْ وَإِنْ أُتِمَّ عَدْنَا وَجَعَلْنَا زهن من الكفرين حصيرا إنا ذا القرآن يدين التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أزارا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاب نديما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمعونا آية الليل وجعلنا آية النهير مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وَكُلَّ شَيْءٍ إِنْ بَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ نَّزَلْنَا طَائِرًا فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ اقرأ كتابك كف بنفسك اليوم عليك عسيبا من اهتد فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزل وازلة وزر أخرى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَأَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّلِكَ قَرْيَةٌ نَّمَرٌ مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ الْقَوْلُ فَذَمَّ وامرنا تزميرا وكملكنا من القرون من بعد نوح وكفر بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا م كان يريد العجِنَ تجلنا لَ فيِي آم الش لم نريد ثمَّ جعلناَا لَ سَُّ جعلنا لَ جَهًا ما يَصقل مَزمومَ وَمَنَ رَادَ لَاخِلَةَ وَسَعِلْنَا سَعْيَا وَهُوَ مُومِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدْ هَا أُولَئِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وما كان عطاء ربيك محظورا اول كيف اضللنا بعضا عن بعض ولنا خينت اكبر درجاته وحق بر لا تنسى ان الله اله انا وقفت قد مذموم مخذونا وقدن ربك ان لا تعبد الا مَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَارُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا فالحين فإنه كان للوابين غفورا وَآتزَ القد الحق وَمسكين وَبَنَت السبين وَلا تُ بَز تبزير إ المُبَزِر كَ إخوت وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّكَ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَقُل لهم قولاً ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فيفتق عدمك ما نحو ما مسور ان ربك يbfsط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم غشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الذناء كان فاعشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعل النار وليه سلطانا فلا يسرف في القتل إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي يَأْثَنُ عَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ وَأَوْفُوا بِالْعَدَ L'hahda ka namas'oona Wawol kaila iza kiltu Wazinu bil kustos Mustakim Zalika khwailu ولا توقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل انائك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مروها لن تخرق رضا ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئتنا عند ربك مكروها ذلك مما أوعى إليك ربك من الحكمة. وَلَا تَجَعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَى مَا أَخْوَرَ فَتُلْقِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَعُورًا هَبَعَتْ فِيكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّقَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إنكم لتخوجون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قُلْ لَوْ كَانَ مَأَهُ آلِهَةٌ كَمَا تَقُولُونَ إِذَا لَبَتَغَوِ نَازِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَ مُوَتَّ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا يُسَبِّعُ لَو السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّعُ بِعَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَمُونَ تَسْفِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا وَغَفُورًا وَإِذَا قُوِّتَ الْقُرَىٰ أَن جَعَلَنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ إِجَابًا وَشَعْلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّتَنَا يَفْقَهُهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَعْدَهُ وَالَّوَ عَلَى أَدَبَارِهِمْ نُفُورًا نحْنُ علمم بِماَا يستمعون بج إ يستْمونَ إ لَيك وَإذ من الجو وَإهُ من الجو إ يَقولون الظالمونَ إِ تتب إَِّ وَجونَّ أَوْ كَيْفَ فَضَّلُوا عَلَىٰ كَلِمَةٍ سَنَفْضُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الثَّبِيتَا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا نَعِظًا وَرَفَاتًا لَمَبْعُوثُونَ قَوْلًا جَدِيدًا وَلْكُونَ حَجَرَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ قُلْ عَفَا إِنْ يَكُنْ قُرَيْبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَطَهُونُ إِنَّ لَبِسْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطُونَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطُونَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدْوًا مُبِيْنَا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِينًا وَعَوَضُكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَلَى قَدَرٍ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قौलنداع الذين فمعتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحوينا انا ان كل الذين يدعون ليبتغون الى ربي مولى أقرب ويرجون رحمته ويخافون حذابه إن حذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن محركوها قبل يوم القيامة أو معذبوها كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بلا آيات إلا أن كذب وَاتَّمُوا بِالصَّوِيرَةِ فَأَوْحَى إِلَيْهَا وَمَا نُرْسِلُ بِنَائَةٍ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ والشجرة الملعنة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ila ibni saqoval ath judu lman khonq ti toinu qoval arayit kaza lzee kerremt alajna in aqvrtani ila yom ilqyamati ذريته إلا قليلا قال ذب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاعكم جزاء مفورا واستفزيز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخينك ورجنك وشاركهم, وشاركهم في الأموال ولولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروب لك عليهم سلطان وكفر بربك وكينا ربكم الذي يزجينكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَثَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ يَضْلَّ مَنْ تَدَعُونَ إِلَّا إِيَّا فَلَمَّا نَجَّاكُمُ إِلَى الْبَذِ عَوَضَتُ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَعَ اِذَا بِكُمْ شَانِبَ الْبَدْجِ أَوْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حُطَبٌ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ وَكِيلًا مِّمَّن تُمُونَ فِيهِ تَوَةً أُخْرَى فَيُرْسَلَ عَلَيْكُمْ Fe sina a ku q kwaسان j fa de kwaku Biima ka va tunun sunmma da tazi do da kuma aana na biitabiقد kal labanni da مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضْلَنَا نَظُم وَفَضْلَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أناس فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقوأون كتابه ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمل فهو في الآخرة أعمل وأضل سبيلاً وَإِن كَذُون لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْعَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا اتَّخَذُوكَ خُلِيَّاً وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِنتَ تَرَكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا حَزَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الممات ثُمَّ لَنْ تَجِدَ لَكَ عَضَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا يَلْبِسُونَ قُلْ فك إِنَّ اللَّهَ يُنَجِّي ثُمَّ مَنْ قَدْ رَسَلْنَا وَبَعَثْنَا مِنْ رُسُلِنَا ولا تجد لثنتنا تحوينا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غثق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان ذوقا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَذَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا خَفَارًا وَإِذَا أَغْشَيْنَا عَلَىٰ نَفْسٍ ثَانِيَ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ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 وَمَتِيْتُمْ <تصفيق> مَنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي عَوْحَيْنَا إِلَكَ ثُمَّ لَا تَجِدُنَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إن فضله كان عليك كبيرا قل إن جتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمشلها وعلى القرآن الآياتون بمشله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضييرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبع أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لما من الأرض ينبوع لو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر فتفجر الانهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعبت عليناك سفا أو تاتي بالله والملائكة قديرا أو يكون لك بيت من خرفنا وترق في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بصرا وثولا وما منع فَأَنْ يُؤْمِنُوا إِذَ جَاءَهُمُ الْعُدَاءِ لِنَا أَنْ قُوَلُوا أَبْحَثَ اللَّهُ بَصَرًا رَّسُولًا وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَثَانِيَ لِأُمَّتِكَ يَهْدِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَيُبَيِّنُ لَهُمُ الْأَجَلَ وَيُفَصِّلُ لَهُمْ وَيَكْتُبُ لَهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ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 وَنَخْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَضَاوِجَ وُجُوهِهِمْ عُمِيَةً وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كلما غُبَّت زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَهَذَا كُمَاغَرٌ وَرِفَاتٌ نَّعْلَمُ أَنَّ لَمَبْعُوثُونَ قَوْمًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا الله الذي خلق السماوات ومرض قادر على أن يخلق مثله وجعل لهم أجلا لا ويب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 فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا جَاءَهُمْ فَقُولُوا لَهُ فِي الْعَوْنِ إِنَّا مَعَكُمْ نُكَاتِمُ يَوْمَ السَّوْءِ قَالُوا لَقَدْ يَعَنْتَ مَا أَنذَرْنَاكَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصِيرٌ وَإِنِّي لَظَنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْفُورٌ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ كُلَّهُمْ وَقُلْنَا مِنْ بَأْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُ الْأَرْضِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُنَا أَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ حَنْزَلَنَا وَبِالْحَقِّ نَازَلْ وما أرسلناك إلا مبكرا ونزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس علامك ونزلناه تنزيلا قولا منوا به أو لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم اذا يتلى عليهم يخزون لذقوا نسجا ويقولون سبحان ربنا ام كان وَيُخْرِجُونَ لَنَا الْقُرْآنَ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا الله أكبر الله أكبر قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيما تدعوا فلهنا السماء الحسنى ولا تجهر بصلوتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيكِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْفِيرًا